بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سمتوا رسول رب يسيدراء في ما يدير البني. يسينسوني خديجة بالتقول بالكذاب. نمني وهي كجران. ربنا الآن يسيتنا كي يجعلتنا كمن ج. جاهف نمن نت كفرى نت أمن. جاهف نمنا كجب سيسي نلوقون سيسي. جاهف نمن هرنا الأرجت هورونا عفني. المان اللي في رغده جينو نسي اي من نملفن نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الله محمد نبي محمد يرو حنا جدان خديجة خديجه كانت في فارس عمله فيتي في فارس وارم ما فيتي في فارس طول ما فيتي في فارس ليك و صلى الله عليه وسلم سينا خديجه تنا كجل قانون درم در سوडा قامت اسلامي تيوجي ني خديجه تني أباؤنا إيشي نبي محمد انحركت إعلاميته رسول ربي جر جارتيه أقسم بذبرتي ذبرتي خندزرة أمنتي إعلامك ما كان قبل تيته ذي هذه جاربي إيشي راح جلبي هذه جنتني ذبرتي جاريتا ذبرتي أكل إيشي جوتو أول ما جاء فوحي النبي كن وان بدأ دلبو إيشي bocc ajai ba ka tin go to sanir rahuban akai den debarti gari debarti akli ite rasul rabbi sallallahu alaihi wa sallam wahyin bo san sina ajai ba hujjat sina ka akkano ngidde rasul rabbi ratti wahyin jalkabameni manama geggari da yit kafuni manama geggari argujat tamanjetu argani boda rasul rabbi غار بياني دليت يوكاني بوتا تلانن نيگررتي بهني ربي مجبرو دل قدمي جت يرغانا منامن نسان ارغانسوني دوغاتهي گانم ماوان ارگاني دبين قد تجاباته اسان دل تجاباتاني گارا گودا هراء كجرام يوكان گودا هراء كجرام اكيتت بياني جت ما لي جنان القناون هدو اكيتها اني اكيتت ربي مجبر الرسول صلى الله عليه وسلم اكنن اجات القفاعه ثاني ربي ثاني جبران جيتو اركتناغلني تنكي بدا ثاني دا هو كان هو ده ام الله دي ماني غودا سنتاني اكيست ربي جبران قدما انسان اكي جرانو اكي تي يا أقول لماذا جلاني؟ يا بواني واتك أنكره، وأني أنكره من جرته جلاني. أبي إنسان هدوم، إنسان كينك. إرجعتنا إني قد إيه كره جلء أملي، ربي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علف اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم ما لم يعلم. حاجة يجت كثناك تي بدك أقرأ جت رسول ربي يرو كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم قلب إنساني داعي تجت شو قلب إنساني داعي قوم كنيالي صلى الله عليه وسلم ويتجد ثناك تي جلنيت نمجرن نم أكنات كار جلنيهم بئك نم رسول ربي صلى الله عليه وسلم رفة Ergakana fana rasulir rabbi ega ayan tiddi bu teboda ka ani de mani tilin garama na galan halala palle pes isani kullatum halari tannota abani jeewuda yo khadijat olse nanu ya khadija hujjun namara hujjun namara ga ni tinin da rabbi sallallahu alayhi wasallam durande qira'tun erga tiddi bu teboda rabbi ka ani garama na de bi an kana la palle pes isani لهم لا تجد الشودة دوبها لكل هلطة الله كل ربي ديماني من خديجة سيناني بلبي اتهمان خديجة اقنى جدانين يا خديجة اللبو في غسر صدات لي ميهو الشودة المنرى جدانين خديجة بارد رب صلى الله عليه وسلم دوب خديجة مالجبتين. يا محمد حرفة حنصدات ربنا الآن سمتكيس ربنا يا محمد جتني رسول ربي جمعت في السورة مالي في الجنة ربي سنتك إثنين إثنين جت وحد قدرت رسول ربي فنرال سني ما أعرف أي جت إنك لفسل يا محمد الفرحم ما تنفد يروح نما نما نما في طرقان ومرتاح ثي وانما في نمت الفاته هند نما قدرت نما والدين بعد بيتنا ما ارغم فيفته كيس ما يود فيت كيس ما خبا جينا ما كيس مسيتا يارب كو وغانا متدلتي بري واني اد اد في راسنا ما جرغرت اعملكنا كنا عليه نما وهي تجرك مكان سا ورقا من نوفل جرامه إذا برد قنيتي ني بديها نجافة خديجان يا المعبира فيها مه محمد وعلي جل راجع سب الجثل خديجان في ورقان فني دائما دائما أكاكي ورث ولد أبي أنت ورقان الم نوفل الم أسد الم عبد العزة يتوه خديجان تقولت بنت أسد ابن عبد العزة أسد رث ولد أبي أنت شورا المعبира جبتيني أنا مقايثة قيس، هديجان رب إسراء جالتو. ورك أنكنين كتابة ورك كريستانا قراءة. أفن أبرياتين كتاب إساني دكتسا. إنجيلين لة وانجيلة جة جرة. أفن أربعة تين وان سل رب إسالا فيس برية فتة فمع دكتبة. دوبا كتابة كنا محمد تسيفنا كنا هدوان أرجو فججة. دب كان على فلت همني جنان اكره جيدين يا محمد مين دبين كنين دبتي مارا قدا زمن عتي ارقمت كبيره ده درغم ما اباطتاتي سلاقيلان في فيتمس بيتيتن اي بتنسب افتين جامده كنكيت فيسفند ديتون قدو فسانيرات فيتمسجلين في النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلا بيجي توني جندا خناكي، يا محمد، وان قاري أتى كده خنا نمني تدي يارو في، نمني عدوه إستايا، كنت به بي كماعرة بيجي توني تم تصف سبعة في ياني، عقنتنا من محمد تفهميتونا. وانت مثلاً تيم أقناموسا أي أقوى حية هلا، وحية أنبيوهن دلعنير تبو، هم اللي يلاه نبي محمد خديجان رسول ربي. رسول ربي كون صورا، رسول ربي اسأذ الابشر يرى اثار رفتنين يرى اثار ان كمان ان كاسات ولا يبعته ولا يرفته ولا يركبته كاتين فلا تقرب بعدك دع تingles دع في ما يدحيت الرفات وقت جل وعند تجلس الرعبات لسه في يوم الرفات رفناة اسأذ قدمت انورات وريت ليمنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته